وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا اس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَاتَّبَعُوا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 <تصفيق> وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ما مَا تَتَلُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كفروا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 يعلمون النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت. يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت. وما بباب لهاروت وماروت. يعَِمونّا النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يُعلمون الناس يعلمون النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بباب لهاروت وَمَارُوتَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يعَِمونونََّ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُزِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ يعلمون الناس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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وَاتَّبَعُوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من نحن فتنة فلا تكفر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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من حتى نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من حتى نحن فتنة فلا تكفر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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا يُحِلُّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا يُحِلُّ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَطُولَ آِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 وَمَا هُوَ بِضَارِّينَ به من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُوَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وما بطار رجين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بطار رجين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضار Rin bhihi bi izni rin bihi min illa bi idnillah wama huwa bi min illa bi idnillah wama bi رين به من أحد إلا بإذن الله وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.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 رينه به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هو بضار. رين من أحد إلا بإذن الله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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما لَهُ في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق ولقد علموا لمن مَا لَهُ في الآخرة من خلق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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شرع به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به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 ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 لو كانوا يعلمون ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرّوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، واتبعوا ما تتلّ الشياطين على ملك سليمان وما كفّ رسل إيمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون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 دين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم انهم امنوا واتقوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله Nem âmanu ve tâqolâ mithûbatu min âdillahi khayrûl lo karu yâlâmûn. Vâlû an nem âmanu ve tâqolâ mithûbatu min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 Nem âmanu ve tâqolâ mithûbatum min âdillahi khayrûl lo karu yâlâmûn. Vâlû an nem âmanu ve tâqolâ mithûbatum min âdillahi اٰمَنُوْا <سؤال> <سؤال> وَاتَّقُوْا انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إنهم آمنوا واتقوا ل mouths بة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا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 أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم وللكافرين عذاب اليم وللكافرين عذاب, أليم وللكافرين عذاب أليم Vallı Kafirin âdab alim. Vallı Kafirin âdab alim. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. Vallı Kafirin âdab alim. Vallı Kafirin âdab alim.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 وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا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 وللكافرين عذاب 16. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله يختص يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو والله ذو والله ذو الفضل والله ذو الفضل والله ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي نأتي بخير منها أو مثلها.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 ما ننسخ من آية أو ننسها نَأْتِ بخير منها أو مثلها واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 ولقد علموا لمن اشتراه مَا لَهُ في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها